فإذا خفت عليه فألقِه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن رادوه إليك وجعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدو وحزنا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 إن كادت لتبذي به لولا أربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصي، فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل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 وَرَدَ مَاءٌ مَدِينا وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يَصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ 114. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني, رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير 115. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْ إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى بِنْتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى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 فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جِنٌّّ وَلَا مُدبِّرًا وَلَن يُعقِبْ يَا مُوسَى أَقْبِل وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ اسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُون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 وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عاده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون 110. وقال فدعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري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 119. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدا منهما أتبعه, أتبعه إن كنتم صادقين 110. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله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 هوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ أُولَٰئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَءُونَ الْبِئْسَ بِالْحَسَنَةِ السيئة وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ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 وقالوا إن تبع الهدى معك نتخطف من أضنا أو لم نمكّل لهم حرا من آمن يجبا إليه ثمرات كل شيء ثمرات كل شيء إرضق من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون 119. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها 110. فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا 111. وكنا نحن الوارثين 112. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا 114. رسولا يتلو عليهم آياتنا 115. وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون 116. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها 117. وما عند الله خير وأبقاء فلا تعقلون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 وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تَكِنُّ الصُّدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ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 من إلهٍ غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أ فلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشعرون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 إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن فاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين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 يقولون ويك أن الله يبسط قرّز قل مي يشاء من عباده ويقدره لولا أن الله علينا لخسف بنا ويك أنه لا يفلح الكافرون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 119. من جاء بالحسنة فله خير منها 110. ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون 111. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد